أحسن الله ليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم يقول هذا السائل ما الفضل أو ما الأجر الوارد في العشر الأوائل من ذي الحجة سواء للحاج أو لغيره ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن حب إلى الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فالايام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي خير الأيام كما أن الليالي الأخيرة، الليالي العشر الاخيره من ليالي رمضان خير الليالي فإن الع... اللي... الايام العشر الأول... من من شهر ذي الحجه خير الايام وفي العشر الأول... من ذي الحجه يوم عرفه خير الايام وسيدها وفي العشر الليالي الأخيرة من رمضان ليلة القدر خير اللي... خير الليالي وافضلها كما قال الله سبحانه وتعالى إن انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر ألف شهر يعني أكثر من ثمانين سنة ليلة واحدة فضلها أكثر من العمل فيها أفضل من العمل في أكثر من ثمانين سنة ففي العشر الليالي الأخيرة. من ليالي رمضان ليلة القدر وفي العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة فالشاهد أن العشر الأول من ذي الحجة هي خير الأيام وكما قال أهل العلم يجتمع في هذه العشر أمهات الأعمال الصالحة والطاعات الزاكيه ما لا يمكن أن يجتمع في غيرها من الأيام في غيرها من الأيام فالصيام مثلا والصلاة والحج والزكاة والصدقة وإلى غير ذلك من الاعمال يمكن أن تجتمع وليس هناك عمل معين يخص بهذه العشر وإنما كل ما يتيسر الإنسان من أعمال الصالحة من صيام من صلاة من صدقة من بر صلة تعلم علم إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة والقربات النافعة يجتهد المسلم غاية الاجتهاد على العناية به في هذه العشر الفاضلة الكريمة العشر الأول من شهر ذي الحجة نعم حسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ سلام الوالدين هذا يسأل عنها كثيرا هذا يسأل عنه كثيرا يعني كثير من الحجاج والمعتمرين إذا علم به في قريته أو في بلده أنه مسافر إلى الحج وأنه الى بالمدينة كثير من الجيران والأقارب يحملونه السلام وكل من راه يقول له بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ورأينا بعض الحجاج من شدة حرصه يكتب أسماء المبلغين يعني أسماء المبلغين بعضهم يكتب معه خمسين اسم ستين مئة اسم حتى بعضهم سأل مرة قال معي قائما بالأسماء وفقدت مع قائمة بالأسماء كتبت أسماء الذين طلبوا التبريغ وفقدت ويأتي ويزاحم الناس ويقف طويلا يمكث طويلا أمام القبر من أجل أن يقرأ هذه القائمة للأسماء ممن طلبوا منه ذلك فلان وفلان وفلان وفلان وبعضهم يسأل يقول أنهم, أنهم طلبوا مني وكثير منهم نسيت أسماءهم وكل هذا التكلف وتحميل هؤلاء المعتمرين مثل هذا الأمور كله مما لا دليل عليه في السنة بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام ملائكة سياحين هناك ما في ورقة ضاعة ما في ورقة ضاعت ولا فيها اسماء نسيت ولا فيها تفريط أيضا بعض الناس مثلا يعني يكلفونه أهل القرية يعني مثلا الجار والثاني والثالث ثم يجد حمل كبير جدا فيقول مالي ومالهم فهذه كلها مش موجودة ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام هذه واحدة الثاني هؤلاء الملائكة السياحين لا تنتظر المواسم والناس يذهبون إلى الحج أو العمرة حتى تنقل معهم السلام في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان من الدنيا لو في أقصى الدنيا صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ لا تنتظر لا تنتظر أن في شخص يذهب إلى المدينة يا فلان والله يجزاك عنا خير ونبغاك تبلغ ولا تنسى الى آخر ما احتاج صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار والملائكة تبلغ والحديث صحيح ثابت إن لله ملائكة سيحين يبلغونني عن أمتي السلام فمثل هذه الأمور لسنا بحاجة إليها مع ما فيها من تكليف للزوار والمعتمرين بأمور تشق عليهم ولا يتسر لكثير منهم أن يفعلوها فهذا كله لا لا لا نحتاج إليه وعندنا هذا الحديث فيه كفاية ولله الحمد إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام وبعض ال بعض الـ المعتمرين بعض المعتمرين والحجاج إذا رجع إلى البلد ها يا فلان بلغت ولا لا أسألك بالله ها بلغت ولا ها يتابع بعضهم يتابع والذين طلبوا منه أحيانا قائمة طويلة جدا يعني يشق عليه بعضهم حتى ضعيف البدن ضعيف البدن وتجد يخاطر بصحة وضعفه ياتي في وسط الزحام ويخرج ورقة ويبدأ يستذكر أسماء ويالله يا فلان نمشي يقول لا باقي فلان ما بلغت وفلان ما بلغت والآخر ما بلغت اصبر علي شوي هذا كل ما اصل كل ما اصل ولا حاجة إليه وثم يخاف أنه إذا رجع ها يا فلان بلغت ولا لا ويخشى من ذلك لكن كلنا نرجع إلى البلد بهذا الحديث أي شخص يخاطبنا؟ نقول ابدا أنت مكفله إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام اعد الحديث؟ لا اعد الحديث إن لله ملائكة سياحين أيوة ممتاز اسال احسن الله ليكم يقول هذا السائل ما هي حدود المطاف حول الكعبة؟ وإذا وصلنا إلى مكة منهكين فهل لنا تأجيل الطواف والسعي إلى اليوم التالي إذا وصل الحاج متعب أو وصل نشيطا ثم لما جاء للبيت وجد زحام شديد ورأى أنه يأخر الطواف لأن يخف الزحام أو كان متعبا ورأى أنه أيضا يؤخر الطواف إلى أن يرتاح بدنيا ويتهيأ لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك وأما حد المطاف مر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى وأن الأولى أنت يسر أن يكون قريبا من البيت وإن لم يتيسر يطوف في الصحن ولو لم يطوف إلا في أروقة المسجد كل ذلك لا حرج فيه طالما أنه يطوف في داخل المسجد نعم. أحسن الله ليكم يقول إذا خشيت على امي التي تشتكي من آلام بالظهر هل لي الطواف بها على العربة أو في العربة؟ نعم إذا كانت والدتك ضعيفة ومجهدة أو تشتكي من مرض أو الم في ظهرها لا تحملها مشقة وتعبا فالاولى ومن البر بها والإحسان إليها أن تحملها على يعني عربة أو على أيضا شيء آخر ويطاف بها محمولة ويطاف بها محمولة وهذا هو الأولى والأرفق بوالدتك وهو من برك بها نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل أنه سيحج متمتع لكنه لا يملك الهدي فما الحكم وماذا يفعل من كان أراد الحج متمتعا أو قارنا فعليه الهدي كما قال الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم, يستطع فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فإذا كان ليس مستطيعا ليس عند قدرة مالية على أن يذبح الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ولا يشترط في هذه الأيام من تكون متتابعة لو صامها متفرقة في أوقات مختلفة لا حرج عليه في ذلك نعم أحسن, أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل الهدي مثل, مثل الأضحية وهل على الحاج ألا يأخذ من شعره وأذفاره وهو غير محرم كالذي يريد أن يضحي من غير الحاج الهدي يتعلق بالجمع بين نسكين العمرة والحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي والأضحية قربان يقدم لله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يذبحه أهل البلدان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومشاركة منهم للحجاج في هذا العمل في يوم النحر فكما أن الحجاج يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدايا فأهل البلدان في بلدانهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا, بذبح الضحايا وقد جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ياخذن من شعره وبشره شيء فلا ياخذن من سعره وبشره شيء. فهذا الأخذ أو النهي عن الاخذ متعلق بمن أراد أن يضحي. من أراد أن يضحي. أما من يضحي عن يعني الأولاد والأهل هؤلاء لا يشملهم الحكم. وإنما الحكم يشمل من أراد أن يضحي في هذا الحديث حديث أم سلمة. سواء كان هذا الذي أراد أن يضحي حاجا أو غير حاج. سواء كان حاجا أو غير حاج من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر لا يأخذن من سعره ولا بشره سيئة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل أريد أن أحج متمتعا ولكني لا أتمكن من السفر إلا يوم الثامن من ذي الحجة فماذا أفعل ومتى أتحلل من العمر وهل أحلق أم أقصر أعد يقول السائل أريد أن أحج متمتعا ولكني لا أتمكن من السفر إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة فماذا أفعل؟ إذا كان حجه بهذه الطريقة وفي وقت يضيق معه أن يؤدي العمرة مستقلة قبل الحج فإنه يلبي بالحج مفردا أو يلبي بالحج والعمرة معا أي قارنا فيكون في بذلك اتى بالحج والعمره معا واذا اراد ان ياتي بـ بـ بالعمره منفصلة متمتعا يبكر قبل هذا قبل هذا الوقت حتى يتيسر له الاتيان بعمره ثم يتحلل منها ويلبي من بعد ذلك بالحج نعم سال عن الحلقه والتقصير ايهما افضل الحلقه من التقصير الحلقه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفاعله ثلاث مرات قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم أرح المحلقين قالوا والمقصرين قالوا والمقصرين فدعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة وما من شك أن يفوز الإنسان بهذه الدعوات الثلاث العظيمات من سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم خير له من أن يكون حظه دعوة واحدة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل الوالد متوفى وقد قام في حياته بعمرة وقد نويت الحج له متمتعا فهل أستطيع أن أنوي العمرة لي والحج له لا بأس لا بأس بذلك أن تكون العمرة لك والحج لوالدك لا بأس بذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل من تطيب؟ قبل الإحرام ووجد أثر ذلك بعد الإحرام هل عليه شيء إذا كان, و... إذا كان وضع الطيب على بدنه على يده أو شعره أو نحو ذلك ووجد اثر الطيب بعد ذلك لا يؤثر أما إذا كان قد وضع الطيب على ملابس الإحرام فإن الواجب عليه أن يغسل اثر الطيب الذي على إحرامه أو أن يبدل احرامه أو إزاره ورداءه بآخر نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم استعمال الأزرار أو الأقفال في لباس الإحرام الذي ينبغي عدم استعمال استعمالها لأن هذه الأزرار التي تكون في الرداء وعندما يستعملها ويزرر رداءه يصبح أشبه ما يكون بالمخيط المحيط بالبدن فالأحسن أن يتجنب ذلك وإذا كان قد اشترى إزارا ورداء بهذه الصفة يستعمله لكن لا يستعمل هذه الأزرار استعمله لا حرج عليه لكن لا يستعمل هذه الأزرار نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم رفع اليدين في الدعاء خاصة عند الصفا والمروى أو عند الجمرات هذا من مواضع رفع اليدين ومن مواضع رفع اليدين في في هذه المواضع الست في هذه المواضع الست في عرفة والمزدلفة وفي الصفة والمروة وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم الرمي عن شخص قادر لا يصح الرمي عن القادر لا يصح وإنما الرمي صح إذا كان الشخص غير قادر يعني يكون مثلا هرما أو يكون مريضا أو حاملا يخشى عليها أو نحو ذلك فهذا الذي يرمى عنه أما القادر بدنيا لا ينيب غيره عنه نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل جئت إلى الحج لأول مرة وأريد أن أكلف من يحج على والدي فهل يجوز لي ذلك يجوز إذا وجدت من تطمئن إليه وكلفته بهذا العمل يجوز ولك أجر في هذا الإحسان منك لوالدك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا يسأل هذا السائل عن الاشتراط هل هو لكل أحد لا بأس بذلك يعني إذا كان الإنسان يخشى مثلا من عطل في سيارة أو مثلا تعثر مثلا في صحته أو نحو ذلك لا بأس لا بأس بأن يشترط وفائدة الاشتراط أنه لو حصل له عائق يحول بينه وبين المواصلة لأداء حجه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى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 اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وانت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحه والسلامة والعافية والغنيمة والاجر الموفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام